ha ha ha adina khair al-bashar مت اركان الكفر حرقت اهل ها هاي البت ولم الحسن تعرف أمرها العفا والعز والشرف ربنا فقرها هاي البت ولم الحسن تعرف أمرها على الفول عز والشرف ربنا فطرها نور الكرامه للحار واسرنا للخالق فرقات فرقات فرقه رح هي جنة عدن ضالقه مسر هل بابا عيد المصطفى انذا خيا شمس العلى والضحى وللفاهمه ترجحت تزهر مضيه هي رحمه عليا رحمه, رحمة عليا الله وتشفع لنا بيوم الحشر قالت العتره أوه. نعمل كف هذا الفضل فاطمة الزهراء تشفع لنا بيوم الحشر قالت العتره أوه. نعمل كف هذا الفضل فاطمة الزهراء هي املنا يا للخالق فرقع فرقع يا للخالق فرقعات الهادي المصطفى الله الله الله يجعلها الله جعلها أي, أي هي هي هي الامل والامل بها نسما واكتمال ربنا الكمال هايل اكتمال الورد هي عبير الورد ريحه شم حبلها حبلها هاي لولا الله يرحمنا جمعنا حبها على الوفا وعادي شيمنا هاي لولا دل للجالي مسناه للخالق فرقات فرقات ف raet يا ام البراءه تطفي برامه <تزليش> كلنا نخدم ام الحسن هذا عهدنا ونطلب من الله فاطمه تقضى همنا كلنا نخدم ام الحسن هذا عهدنا ونطلب من الله يا طبغان بمتنانه حبها يا شيعه فينا تجسيه للخالق فرقع فرقع فرقع فرق كلمات الشاعر ابو محمد الأحسائي